وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة وانزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم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 ان الله غني حميد واذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله ان الشرك لظلم عظيم ووصينا الانسان بوالديه حملته امه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك به ما ليس لك به علم فلا تطعهما, فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ آنَبَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ وَإِن جَاغَتْكَ عَلَا أَنْ تُشْرِكَ بِمَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبَهُما فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ يَا بُنَيَّ إِنَّهَا إِن تَكُ مِثْقَالَ مِنْ خَرْدَلٍ فَتَكُنْ فِي صَخْرَةٍ فَتَكُن فِي صَخْرَةٍ أَوْ فِي السَّمَاوَاتِ أَوْ فِي الْأَرْضِ يَأْتِ بِهِ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِير يَا بُنَيَّ أَقِمِ الصَّلَاةَ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنكَرِ وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ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 ما قلقكم ولا دعتكم إلا كنفس واحدة إن الله سميع بصير ألم تر أن الله يونج الليل في النهار ويونج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر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 فَلَمَّا نَجَاهُمْ إلَى الْبَرِّ فَمِنْهُمْ مُقْتَصِرٌ وَمَا يَجِحَدُ بِآيَاتِنَا إلَّا كُلُّ خَتَارٍ كَفُورٍ يَا أَن يُهَدَّ النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ وَأَخْشِوا يَوْمَ الْلاَيْتِ زِيَّ وَالدُّنْعُ وَلَدِيهِ